صلاة العيد هذا بكم صلاة العيد هذا بكم الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين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 والآخرة خير وابقى وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروم عليهم ولا الضائلين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حميده And then Let's سلام yes.